في الأبصر مهطرين طلعين رؤوسهم لا يُ What time uh... وَالسَّماءِ وَأَطْرَادٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ لفضيله <تصفيق> الدكتور